بوك تو تفدست اتشتري أربعة وتسعون أربعة وتسعون <سفرزنيتسي إدن> حروف العطف واحد حروف العطف واحد تشيكاي <تصفيق> انتظر حتى يتوقف المطر انتظر حتى يتوقف المطر انتظر حتى انتهي انتظر حتى انتهي انتظر حتى يعود انتظر حتى يعود كيبوتشيكام دوديكا انتظر حتى يصبح شعري جافا انتظر حتى يصبح شعري جافا كيبوتشيكام دوديكا دا انتظر حتى ينتهي الفيلم انتظر حتى ينتهي الفيلم Ке почекам додека дека семафорот светне зелено. Инташир, пате та сира ишарата хадра. Инташир, пате та сира ишарата хадра. Огабатуаш на одмор? Мета се ту сафир ле ијаза? Мета се ту сафир ле ијаза? Уште пред летниот распус.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 Аслпх сацфа, првле ан ќебда алета. Аслпх сацфа, првле ан ќебда алета. Изми си ги пред да седнеш на масата. Игсели јадејќ, првле ан тежлис аила тауила. Игсели јадејќ, Затвори го прозорецот, пред да излезеш. أغلق النافذة قبل أن تخرج. أغلق النافذة قبل أن تخرج. كجاك سبراتش دوما. متى ستأتي إلى البيت؟ متى ستأتي إلى البيت؟ بنستا هل بعد الدرس؟ هل بعد الدرس؟ أدركك كذا ظرشي نستأبط. نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. أدركك توي إماش نسرك، نموجشة بوق كدربدي. من بعد ما حصل له الحادث، لم يعد يمكنه أن يعمل. من بعد ما حصل له الحادث. لم يعد يمكنه أن يعمل. أتكو توي توي أمريكا. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. أتكو توي زمينا توي بوجات. من بعد ما ذهب إلى أمريكا. أصبح ثريا من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثربا